وَمَن يُضْلِلْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَن يُضْلِلْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا لَمِنَ الصَّالِحِينَ ولا فنيش قدناهو بالدنيا ونهو بالاخره لن نخود